وكانت حول أن العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسعة نعم يا ولدي فماذا قال مولانا الإمام القرطبي في ذلك؟ قال الإمام إن الذي صار إلى هذه الجهالة وقال هذه المقالة هم الرافضة وبعض أهل الظاهر فجعلوا مثنى مثل سنين وكذلك ثلاث ورباع وقال إن بعض أهل الظاهر أيضا ذهبوا إلى أقبح منها فقالوا بإباحة الجمع بين ثمانية عشرة تمسكا بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار وأن الواو للجمع وهذا كله كما قال الإمام جهل باللسان والسنة ومخالفة لإجماع الأمة فتح الله عليك وبارك فيك يا ولدي الآن يمكننا أن نواصل لقاءنا مع مولانا الإمام هيا بنا إلى الكتاب الجامعي ومولانا القرطبي والآن يا اخواني نستكمل ما كنا نقوله أمس روى محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير أن ذلك كان حارث بن قيس وهو المعروف عند الفقهاء وأما ما أبيح من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك من خصوصياته وأما قولهم إن الواو جامعة فقد قيل ذلك ولكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات وإنما الواو في هذا الموضع بدل أي إنكحوا ثلاثا بدلا من مثنى ورباع بدلا من ثلاث ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو ولو جاء بأو لجاز الا لا يكون لصاحب المثنى ثلاث ولا لصاحب الثلاث رباع وأما قولهم إن مثنى تقتضي اثنين وثلاث ثلاثة ورباع أربعة فتحكم بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه وجهالة منهم وكذلك جهل الآخرين بأن مسنى تقتل اثنين اثنين وسلاس ثلاثة ثلاثة ورباع أربعة أربعة ولم يعلموا أن اثنين اثنين وسلاسا ثلاثا وأربعا أربعا حصر للعدد ومسنى وسلاسة ورباع بخلافها ففي العدد المعدول عند العرب زيادة معنا ليست في الأصل وذلك أنها إذا قالت جاءت الخيل مسنى إنما تعني بذلك اثنين اثنين اي جاءت مزدوجة قال الجوهري وكذلك معدول العدد وقال غيره إذا قلت جاءني قوم مثنى أو ثلاث أو أحاد أو عشار فإنما تريد أنهم جاءوك واحدا واحدا أو اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة أو قوم عشرة عشرة فقد حصرت عدة القوم بقولك ثلاثة وعشرة فإذا قلت جاءوني رباع وثناء فلم تحصر عدتهم وإنما تريد أنهم جاؤوك أربعة أربعة أو اثنين اثنين وسواء كثر عددهم أو قل في هذا الباب فقصرهم كل صيغة على أقل ما تقتضيه بزعم تحكم وأما اختلاف علماء المسلمين في الذي يتزوج خامسة وعنده اربع فهذه هي المسألة التاسعة يا إخواني فقال مالك والشافعي عليه الحد إن كان عالما وبه قال أبو ثور. وقال الزهري يرجم إن كان عالما وإن كان جاهلا أدنى الحدين الذي هو الجلد ولها مهرها ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا وقال الطائفة لا حد في شيء من ذلك هذا قول النعمان وقال يعقوب ومحمد يحد في ذات المحرم ولا يحد في غير ذلك من النكاح وذلك مثل أن يتزوج مجوسيه أو خمسة في عقدة أو تزوج متعة أو تزوج بغير شهود وفيه قول ثالث قاله النخعي فالرجل ينكح الخامسة متعمدا قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه جلد مئة ولا ينفى فهذه فتيا علمائنا في الخامسة على ما ذكره ابن المنذر. فكيف بما فوقها المسألة العاشرة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 فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب فقال له كعب الأزدي يا أمير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها في مبعادته إياها عن فراشه فقال عمر كما فهمت كلامها فاقضي بينهما فقال كعب علي بزوجها فأتي به فقال له إن امرأتك هذه تشكوك قال أفي طعام أم شراب قال لا فقالت المرأة يا أيها القاضي الحكيم رشده ألها خليلي عن فراشي مسجده زهده في مطجعي تعبده فقد القضاء كعب ولا تردده نهاره وليله ما يرقده فلست في امر النساء احمد فقال زوجها زهادني في فرشها وفي الحجل ان امرؤ اذهلني ما قد نزل في سوره النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل ثم قال كعب ان لها حقا عليك يا رجل نصبها في اربع لمن عقل فاعط هذاك ودع عنك العلم ثم قال إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فلك ثلاثه أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله ما أدري من أي أمريك أعجبت امن فهمك امرهما ام من حكمك بينهما اذهب فقد وليتك قضاء البصره وروى ابو هدبه ابراهيم بن هدبه عن انس بن مالك قال اتت النبي صلى الله عليه وسلم امراه تستعدي زوجها فقالت ليس لي مال النساء زوجي يصوم الدهر قال لك يوم وله يوم للعبادة يوم وللمرأة يوم سبحان الله لا إله إلا الله المسألة الحادية عشرة قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا قال الضحاك وغيره في الميل والمحبة والجماع والعشرة والقسم بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنتين فواحده فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القص وحسن العشرة وذلك دليل على وجوب ذلك والله تعالى أعلى وأعلم وقرأت بالرفع أي فواحده فيها كفاية أو كافية وقال الكسائي فواحده تقنع وقرأت بالنصب بإضمار فعل أي فانكحوا واحدة المسألة الثانية عشرة قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم يريد الإماء وهو عطف على فواحده أي إن خاف ألا يعدل في واحدة فما ملكت يمينه وفي هذا دليل على ألا حق لملك اليمين في الوطء ولا القسم لأن المعنى فإن خفتم ألا تعدلوا في القسم فواحده أو ما ملكت أيمانكم فجعل ملك اليمين كله بمنزلة واحدة فانتفى بذلك أن يكون للاماء حق في الوطء أو في القسم إلا أن ملك اليمين في العدل قائم بوجوب حسن الملكة والرفق بالرقيق واسند تعالى الملكة إلى اليمين إذ هي صفة مته واليمين مخصوصة بالمحاسن لتمكنها ألا ترى أنها المنفقة؟ كما قال عليه الصلاة والسلام حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وهي المعاهدة المبايعه وبها سميت الاليه يمينا وهي المتلقية لرايات المجد قال الشاعر إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين المسألة الثالثة عشر قوله تعالى ذلك أذنى ألا تعول أي ذلك أقرب إلى ألا تميلوا عن الحق وتجوروا هذا عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما يقال عال الرجل يعول إذا جار ومال ومنه قولهم عال السهم عن الهدف مال عنه قال ابن عمر إنه لعائل الكيل والوزن وقال الشاعر قالوا اتبعنا رسول الله واترحوا قول الرسول وعالوا في الموازين اي جاروا وقال ابو طالب بميزان صدق لا يغل شعيره له شاهد من نفسه غير عائلي يريد غير مائل وقال اخر ثلاثه انفس وثلاث زود لقد عال الزمان على عيالي اي جار ومال والله تعالى أعلى وأعلم. سبحان الله، الحمد لله ولاه الله والله خالد. وهكذا يا ولدي فقد أدركنا الوقت كما ترى. قم الآن إلى شؤونك وغدا بمشيئة الله. نواصل لقاءنا المبارك مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.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 محمد مشعل القرآن الكريم من القاهرة. البرامج التعليمية إعداد وتقديم ثابت نور الدين بسم الله الرحمن الرحيم ابنائنا الاعزاء طلبت الشهاده الاعداديه الازهريه